لإلاف إيلف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف رَبَّ رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم. من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو علية ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. إنا آتيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر